غريب في تيه الظلام يقاسي اليتيم تحتضنه الآلام ويؤويه التشريد والضياع ويواريه الجوع والفقر يلتف حوله الحزن ليشاركه أيامه خذوا معاناته ولكن تذكروا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ثم أشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام غريب في الحياة وفي الممات. وما الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات قريب في الحياة وفي الممات وما الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات بلا أم تهدي دني رضيعا تقبلني ككل الأمهات بلا أم تهدي دني رضيعا قبلني ككل الأمهات تكفكف لي دموعي حين أبكي وتسمعني أغاني المرضياتي قريب في الحياة وفي الممات وما الجهول الهوية والصفاتي كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات بدون أب أضم إليه اسمي ويحميني سهام النائباتي بدون أب أضم إليه اسمي ويحميني سهام النائبات يقربني ويمنحني حنانا وبعض الحب مثل الاعطيات قريب في الحياة وفي الممات ومن جمول الهوية والصفات Kada kât hayatı dün mâla, yufasır ha kâlîl kâinati, bila لا اهل ولا حب يواتي قاس يتم لا نسب احمي فيه ذاتي في الحياه وفي المماتي ومن كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات سأبقى في صراع سرمدي وأصرخ بالدموع الساخلات سأبقى في صراع سرمدي و اصرخ بالدموع الساخلات امانا ايها القلب المعننا ولفقا بالعيون البائسات غريب في الحياه وفي الممات ومجهول الهويه والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات غريب في الحياة وفي الممات ومن جمول كذا كانت حياتي دون معنى sırrı <Sessizlik> hakkı